السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلطة واضح جمعة السلطة واضح عنده كده يكتب ستة السلطة واضح عنده يكتب ستة الحمد لله حمداً كثيراً طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء من شاء رب من شاء من بعض. والصلاة والسلام على المبعوث الرحمة العالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسميمة كثيرة أما بعد سائل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات ابتغاء مرضاته لا رياء فيها ولا سمع والحظ نفس ولا اتباعه وأنه لي ذلك والقادر عليه وأن يجال حجة لنا لا علينا يوم أن نلقاه أنه لي ذلك والقادر عليه نازلنا في قصص القرآن عموما. وقص الطالوت وجلوت خصوصا <تصفيق> التي تحوي معاني تربوية وإيمانية في معالم الاستفاء والامتحانات والعقبات الابتلائية في رحلة السيلة الله عز وجل قد جعل الله تبارك وتعالى مدارك السير إليه على مستوى الدين والدعوة والجهاد منصوبة على عقبات الابتلاء في النفس وده لتصفية هذه النفس لرحلة السير إلى الله عز وجل فلا يكون هناك وصول إلى الله تبارك وتعالى إلا بالنجاح في التخلص في تلك العقادات أو من تلك العقادات ومن الآفات التي تتعلق بها النفوس ومن ثم الإخلاص والتجرد الكامل لله تبارك وتعالى طبعا ديناك كثة بني إسرائيل مثال جلي حينما طلبوا من نبيهم بجرور ونصيب ملك منهم للكتال قالوا ابعث لنا ملك النقاتل في سبيل الله فامتحانهم الله تبارك وتعالى بتلك العقبات الابتلائية بتعيين ملك فقير عليهم ولم يرت ساعة من المال ثم ارتلوا بكتال العدو ثم بالسير إليه في أرضه وعدم انتظار هجومه عليهم ثم بعد ذلك بالشرب من الماء من, من النهر في الطريق رغم ضنق السفر في الصحراء، إن الله مبتليكم بناء ثم بعد ذلك بلقاء عدو غير عادي في, عد في على مستوى العدة والعتاد والعدد ثم بعد ذلك ابتلاء وتنفيذ بما وقع في قلوبهم من الخوف والتردد أول الأمر قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت والجنود. هكذا كانت الابتلاءات تنزل على بني إسرائيل فترة. فمن خالف أمر الله تبارك وتعالى في ذات كل ذلك أو في أي مرحلة من مراحل الطريق فقط قبل الوصول. ولكن من صبر وصبر وصل وكان من الناجين بإذن الله تبارك وتعالى. وكانت النتيجة في النهاية بعد نجاح عدد قليل من بني إسرائيل. امتحان عقبات الابتلاء أو العقبات الابتلائية التي مروا بها هزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت هزم الجيش العرمرم من جيش بلا عدة ولا عتاد بإذن الله تبارك وتعالى ليصل إلينا معاني تحفر في القلوب في رحلة السير إلى الله عز وجل على مستوى الجهاد وعلى مستوى الدين وعلى مستوى الدعوة في مدارج السير إلى الله تبارك وتعالى سريعا حتى لا ينقضي الوقت من بين أيدينا نكمل ما بدأناه وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى فلما فصل تالوح بالجنود في الوقت ده ما كانش في فارق زمني ما بين اختيار طالوت زعين وبين فاصل بالجنود عشان كده لم تذكر الاية اعلان اتفاق الاتباع على زعام طالوت. انت حصل ده ما حصل الاية ما وضحتش المدة ولا طبيعة الاتفاق ازاي وافقوا بعد كل الامور اللي عرضت عليهم او كل التساؤلات او كل الاعتراضات اللي اعترضوا عليها في اللقاء اللي ذكرنا أول لقاء في كسط طالوت الجلود جاء الأمر مباشرة بالفصل الجنود الخروج بهم للقتال وده نقطة العمل الدعوي والعمل الجهادي هو أخطر ما يواجهه الزعماء أو أخطر ما يواجهه القادة على مستوى الأعمال الدعوية أو التربوية أو الجهادية هي ان يعيش الأدباع أو يعيش الجنود او يعيش من معه من اناس في فراغ من العمل ولو حتى هذا الفراغ لوقت ضئيل اخطر مشاكل الدعوة هو جمع المدعوين او جمع الادع من غير وجود خطة متفق عليها خطة دعوية خطة تربوية متفق عليها مسبقا للعمل بها بل من اخطر ايضا ما تواجهه الدعوة او من مشاكل الدعوة هو عدم تطوير العمل الدعوي فضلا عن العمل الطردوي لان دائما وابدا للأدباع لا يقنعون الا بالعمل ولا يقنعون بعد العمل الا بعمل اقوى منه على مستوى التطوير فبالتالي لابد لمن يقف على هذا الصغر سواء كان صغر دعوي او طردوي او جهادي إنه يعي هذا الأمر جيدة. تحضير خطة مسبقة على المستوى الدعوي والداروي وعلى مستوى العمل الجهادي ومن ثم تطوير هذه الخطة أو هذه الخطط من شين إلى حتى يستطيع أن يمارس هذا العمل وأن يكمل في الطريق إلى الله تبارك وتعالى بهؤلاء الأتباع ولا يكون هناك سراغ عن العمل أثناء السير إلى الله تبارك وتعالى. قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فإن ف... ف... فمن شرب منه فليت مني وَمَن لَمْ يَطْعَمُ فَإِنَّهُ مِنِّي الابتلاء بالنهج بعد الفصل بالجنود وهنا بيتبين لنا الفهم الصحيح لمرحلة التربية أن يكون من خلال الواقع وفي إطار المواجهة والواقع القتالي وفي هذا الواقع بيكون الابتلاء او يكون البلاء ثم يتبين لنا في هذا المشهد حقيقة التوازن بين الصبر على البلاء والثبات على الحق والطاعة وبين اعتبار الطبيعة البشرية طبعا يا جماعة احنا بنناقش بعض احنا بنستفيد من بعض فلو انا مش قادر اوصل المعلومة او اوصل الكلام بشكل يصل للناس يلي الناس توضح الأمر بحيث إن احنا نصل أكبر اقتصادا ممكن إن شاء الله هنا في هذا المشهد كما ذكرنا بتأثير حقوق التوازن ما بين الصبر على البلاء والثبات على الحق والطاعة وبين اعتبار الطبيعة البشرية طرفين الكلام ده مقتبس على تحقيق التوازن ما بين التربية تربية العدل بين الأتباع لأن الاحتياج للماء والشرب في هذا الوقت بيكون بقدر حجم الجسم ومعيار حجم الجسم بيكون عن طريق حجم اليد عشان كده كان الشرب عن طريق الغرفة اللي باليد فمن شرب منه فليس مني ولا مقعمه فإنه مني ثم قال إلا من اغترس غرفة بيده عشان البلاء هنا اختبار الاكتعداد للموت وطبيعة الابتلاء كان من جنس طبيعة الهدف المراد فكان الامتناء عن الشرق هو سر الحياة وده كان اختبار وابتلاف القدرة على التضحية بهذه الحياة فقول الله تبارك وتعالى وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا احيانا الانسان بيصاب في رحلة ساري الله عز وجل بامور يكرهها ولكن بعد ذلك يتبين له وهو سائر إلى الله تبارك وتعالى بأن هذا الابتلاء أو أن هذا الشيء أو هذا الأمر الذي كان يكرهه هو فيه الخير الكثير فشرب منه إلا قليلا منه فشرب منه إلا قليلا منه لشان كده الأستاذ سيد رحمه الله رحمة الله, الله, الله يقول فقد كان اباح لهم أن يغترف منهم من يريد غرفة بيدي تذل الضمأ ولكنها لا تنشئ الرغبة في التخلف وانفصلوا عنه بمجرد استسلامهم ونقوصهم انفصلوا عنه أي عن طالوت لأنهم لم يصلحون للمهمة المقوى على وكان من الخير ومن الحزم أن ينفصلوا عن الجيش الزاحف، لأنهم بذرة ضعف وخزلان وهزيمة والجيوش ليست بالعدد الضخم قلت بالك بقى من اللي جاي ده والجيوش ليست بالعدد الضخم ولكن بالقلب الصامد والإرادة الجازمة والإيمان الثابت المستقيم على الطريق أشربوا منه إلا قليلا منه وكأنك تسمع قول الله تبارك وتعالى في هذا المشهد كره الله بعثهم فصدتهم وقيلك عدوا مع القاعدين وقيلك عدوا مع القاعدين يسأل الله سبحانه وتعالى الهفوال ثم بعد جالك يأتي المشهد الآخر <تصفيق> فَلَمَّا جاوزه هُوَ والذين آمَنُوا مَا حصل هنا ابتلاء آخر وكما ذكرنا أن هذه الابتلاء تأتي تترى بسرعة ابتلاء وراء ابتلاء للتنحيص حتى تأتي اللحظة الحاسمة لحظة المواجهة بين الإيمان والكفر بين الحق وبين الباطل، ولم تأتي هذه اللحظة أو, أو تلك المرحلة إلا بتلك الكلوب التي امتلئت بالإيمان والثبات المستقيم على الطريق بطاعة الله وطاعة هذا النبي ألما جاوزه هو الذين آمنوا معه هذه الآية بتناقش أخطر قضايا السك الدعو لأنه هنا مش معناه كفر من عصية وشرب يعني ايه حننتكلم عن ايمان من أطاع الامر وده حد الارتباط ما بين مصطلح الايمان وعلاقته بالواقع العمل للدعوة والسمع والطاعة فيها ان تكون الطاعة ايمانا دون التكفير بالمعصية الا ان تكون هذه طبعا المعصية نفسها كفر ولاده بالله ورغم الطاعة قد يكون هناك أحيانا ضعف بالطبيعة البشرية يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم الخطاء وخير الخطائين التوابون يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد خلق مفتناً تواباً نسية إذا ذكر ذك فالطاع والإيمان يكون معهما معالجة الطبيعة البشرية الضعيفة شعيدين الناس اللي شغالة في الدعوة تقع في هذا الأمر قضية التكفير هذه القضية قضية شائكة وخصوصا من يقول بالتكفير بالمعصية فهذا أمر جلل خطير وعلى الدعاء إلى الله عز وجل والعملين في حق الدعوة أن ينتبهوا لهذا الأمر جيدا ولا يقع في مثل هذه الأمور ويكون نفس بأعينهم فقط دلالة الناس على الله عز وجل. تصحيح عقائد الناس ربط القلوب بالله والدار الاخره توضيح معاني ومعالم الاسلام فضلا عن معالم السير الى الله تبارك وتعالى ولا يقع في مثل هذه الامور قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجوجه ويأتي البلاء والبلاء خبر القذناع اللي بيتكلموا في هالم في هذا الكلام او من تكلم في هذا المشهد اللي أمنوا مع طالوت وجاوز النهر بعد الابتلاء الذين الذي مر بهم ثلاثة في ابتلاء الاستعداد للموت ومشربوش من النهر لأسف. كان عندهم ابتلاء آخر لم ينجحوا فيه، فقد نجحوا في امتحان او في ابتلاء الحرص على الحياة، وسقطوا ورسبوا في امتحان المواجهة الصعب، الخوف، الخوف، كانوا مستعدين للموت. ولكن كانت الحجة او الحجة ولكننا قلة لا فاقت لنا اليوم بجهلوته وجنوده كانوا قلة فقذف الرعب في قلوبهم تجاوزوا الظروف التي استطاعوا ان يتجاوزوها من حرصهم على الحياة من الطاعة لهذا الملك للشبهات التي طرأت عليهم من البداية مروا على هذه الابتلاءات ونجحوا فيها ثم وقعوا ورسكوا في هذا الامتحان وهنا بيظهر أهل النصر عندما يتفعون بإيمانهم فوق الظروف مستوى اليقين بلقاء الله تبارك تعالى الذي تعرض به النفوذ فوق مستوى الواقع يقين بالله ببالكم ان اضرابات الابتلاء على طريق مختلفة وكسرت الاختبارات تجعل العبد السائر الله عز وجل حريص على معرفة طبيعة هذه الابتلاءات فضلا على حرصه على النجاح في هذه الابتلاءات ذكرنا في اللقاء السابق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربالة كسرت اختبارات وكسرت ابتلاءات شبه فتن وشهوات ايه ده ومش معنا ان انت نجحت في اختبار او في ابتلاء ان انت كده خلاص هتوصل لا لسه إن, أريد إن أراد الله تبارك وتعالى بك خيرا لو وقعت في اختبار يتعبلك تاني عشان تحاول تنجح فيه وإلا ونعوذ بالله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء يتحقق قول الله تبارك وتعالى أولئك الذين لو يرد الله أن يطهر قلوبهم مش عايزين بي والعادة بالله ربنا يعصولنا ويعفينا من كل سوء ويعفينا ولا يبتلينا ولكن إذا أراد الله بك خيرا أوقاعك في الابتلاء مرة أخرى حتى تنجح وتستفيد من التجربة السابقة لك في الطريق فيعيد لك الابتلاء. المفروض توصل لدرجة خامسة في الابتلاء. انت دلوقتي عديت على واحد واثنين وثلاثة وأربعة وقعت في أربعة. والله سبحانه وتعالى يريد لك الخير. يعيد لك الاختبار مرة أخرى. تختبر وتبتلى في هذا الأمر مرة أخرى. فإذا فهمت هذا المعنى ونجحت تخش على المرحلة اللي بعدها وكل مرحلة وليها وكل مرحلة وليها ابتلاءها ابتلاء بداية الطريق غير ابتلاءات الاستعمال الدعوي غير ابتلاءات التصدير غير ابتلاءات القيادة غير غير غير كل حاجة وليها ابتلاءها قال الذين يظنون أنهم ملاك الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين يقين يقين الذين آمنوا قال الذين يظنون أنهم ملاك الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين لم يصل الى مرحلة القدرة على القتال الا من تجاوز مشكلة الزعانة في البداية ثم بلاء النفس، ثم بلاء الصدام ولقاء العدو ولم يتجاوز ذلك الا بالتجرب من حظ النفس وحب الإمارة، وهو اشد حظوظ النفس على الاطلاق بل ما ادروش يتجاوز ده الا من خلال التحكم في الرغبة النفسية الطبيعية البشرية في الحياة ولا من اشد رغبات النفس رقم ثلاثة الاقبال على الموت هو اشد مكروه للنفس. النفس بيبقى تجرد تحكم اقبال تجرد كما ذكرنا من حظ النفس وحب الإمارة تحكم في الحرص في حب او في الرغبة في الحياة أو في الحرص على الحياة تقبال على الموت وبهذا التجرد يتحقق اليقين في لقاء الله تبارك وتعالى ويأتي الفتح ويأتي النصر بإذن الله وهنا وقتل داود جالود وآتاه الله الملكة والحكمة فصل داود لجالود في اختصار هو اختصار لمعنى التجربة الحركية الدعوية التردوية التي تكلمنا عنها وهذا الاختصار مثال منهجي لحقيقة الصراع كما اراده الله تبارك وتعالى قبل داوود الفتح الصغير لجالوت ملك العماليق دا اندل يدل على قدرة الله تبارك وتعالى المطلقة ولذا كان ل سيد قطب رحمه الله كلام ماتع يقول الاستاذ سيد قطب ودول كان فتى صغيرا صغير صغيرا من بني إسرائيل وجالود كان ملكا قويا وقائدا مخوفا ولكن الله شاء أن يري القوم وقت ذاك أن الأمور لا تجري بظواهرها إنما تجري بحقائقها وحقائقها يعلمه الله ومقادير الأمور في يده وحده سبحانه وتعالى فليس عليهم إلا أن هم بواجبهم، ويأفو الله بعهدهم ثم يكون ما يريده الله بالشكل الذي يريد وقد أراد أن يجعل مصرع هذا الجبار على يد هذا الفتى الصغير لير... ليرى الناس أن الجبابير الذين يرهبونهم ضعاف يغلبهم الفتي الصغار حين شاء الله أن يقتلهم وكان هناك حين أخرى خفية يريدها الله فقد قدر الله أن يكون داود هو الذي يتسلم الملك بعد طالب وأرثه ابنه سليمان فيكون عهده هو العهد الذهبي لبني إسرائيل في تاريخهم الطويل جزاء انتفاضة العقيدة في نفوسهم بعد الضلال والانتكاس والشروط. في القليل الواثق بلقاء الله تبارك وتعالى كانت بتستمد صبرها من اليقين بلقاء من اليقين في لقاء الله تبارك وتعالى تستمد قوتها بالثقة في موعود الله عز وجل وأن الله تبارك وتعالى مع الصابرين هذه الفئة القليلة الواثقة السابرة السابتة اللي لم يزلزلها كسرة العدو أو قوة العدو بالرغم من ضعفها وكلت عددها إلا انها غيرت مسار المعركه بتجديد عهدات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 تعبير بيصور مشهد الصبر بيصور مشهد الصبر وقد أفرعه الله تبارك وتعالى على قلوب السائرين إليه على قلوب أوليائه وأصفهائه على قلوب الذين تركوا ديارهم وأولادهم وأموالهم وتجاراتهم وكل شيء ونجحوا في الابتلاءات وعقبات الطريق حتى يحققوا مراد الله تبارك وتعالى مؤنينة تقذف في قلوبهم وثبت أقدامنا أرادوا أن تثبت الأقدام أمام هذا الطاغية وأن ينصروا على القوم الكافرين فقد علموا طبيعة المعركة ان المعركه الحقيقيه وان زعموا غير ذلك وان سموها بغير اسمها فالمعركه معركه ايمان تجاه الكفر حق اذا باطل دعوه الى الله تجاه دعوه الى باطل ودعوه الى الشيطان ودعوه الى اي امر اخر الا الله تعالى هذا عندما وضحت عندهم رؤية المعركة وطبيعة المعركة هزموهم بإذن الله بإذن الله حتى يعلم الناس وحتى يعلم العاملين في مجال الدعوة والتربية والقيادة الجهادية أن النصر من عند الله تبارك وتعالى وأن الأمور لا تقاص بالعدد ولا العدد ولا العتاد ولكن هناك مقاييس أخرى يعلمه الله تبارك وتعالى وكل الأمور تجري بأمر من الله عز وجل والقوة الحقيقية إنما تتمثل في قوة الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية صدما عن الصبر لاستعان بالله تبارك وتعالى وليقين في الله عز وجل وطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهنا ينزل النصر يأتي الفتح على القلوب اتداء ومن ثم يأتي النصر والفتح على أيدي أولئك الأولياء وأولئك الأصياء الذين اصبصرهم الله تبارك وتعالى لإقامة الحجة على باق العباد نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم ممن اصطفاهم الله تبارك وتعالى لحمل رسالاته وايدهم ووفقهم وأعانهم على طاعته ابتداء ومن ثم على تخط عقبات الطريق حتى يصلوا إلى الله تبارك وتعالى في سلام وفي اطمئنان وفي ثبات عبر الحقيقية في هذه القصة هي انتفاضة العقيدة انتفاضة عقيدة حقيقية في قلوب سائرين إلى الله عز وجل فضلا عن أن يكونوا من العاملين لدين الله تبارك وتعالى نقل الضعف إلى قوة الضاف إلى حق الضلال إلى هداية طبيعة المعركة معركة الحق ضد الباطل الإمام ضد الكفر حفظ على الحياة تجرد من حظوظ النفس اليقين في موعود الله تبارك وتعالى كل هذه الأمور ينبغي أن تحفر داخل قلوب العاملين لدين الله تبارك وتعالى ويعلموا أن النصر بإذن الله وأن الفتح بيد الله تبارك وتعالى وإلا فالهلاك الهلاك حتى نحقق موعود الله تبارك وتعالى بمثل هذه الأمور تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين تجربة قرانيه في قضية الزعامة والقيادة الدعوية بتقدم درس منهجي باقي إلى يوم القيامة لأدباع النبي صلى الله عليه وسلم أي تعلموا وإفهموا طبيعة الابتلاءات والعقادات الابتلائية في رحلة السير إلى الله عز وجل على طريق الدعوة أو على طريق التربية على طريق القيادة الدعوية والتربوية حتى يأتي النصر وحتى يتنزل الفتح على القلوب صلى الله عن الواقع الذي يعيشون فيه ومن إلى الله تبارك وتعالى شاء الله بإذن الله نكمل مع بعض في قصص القرآن إن أحيان الله تبارك وتعالى لنا اللقاء والبقاء في المرة القادمة ومع قصة جديدة من قصص القرآن نتعلم منها وبها وفيها معاني إيمانية وتربوية جديدة في رحلة السير إلى الله عز وجل حتى يرسخ الإيمان داخل القلب حتى تطبح لنا معالم السير إلى الله عز وجل على الوجه الذي يرضي ربنا تبارك وتعالى هذه حقائق الإيمان حقائق التربوية حقائق الدعوية لن نستطيع أن نعترف منها إلا من خلال القرآن إلا من خلال قصص القرآن إلا من خلال آيات الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم الرجوع للوحي مرة أخرى حتى نستطيع أن نكمل في رحلة السير إلى الله عز وجل ومن ثم إذا أردنا أن نكون من جند الله الولدين أن نفهم طبيعة الطريق من خلال القرآن والسنة من خلال الوحي وخيرا في أليس سؤال تتعلق الكلام اللي ذكرناه النهاردة او اي سؤال اننا نعود دعو ان شاء الله او تربوي اختان بالله ونجي في اسئلة ان شاء الله هل يأخذ الظالم جزاؤه في الدنيا قبل الاخره الأمور فيها تفصيل هناك من ياخذ في الدنيا قبل الاخره وهناك من يعني يجمع له العقاب في الاخره فقط على حسب حال الظالم وعلى حسب الحكمة الربانية في عقوبة الظلم الله أعلم هل هناك تناقض من تربية النفس ومن أخذ المواقف مع الأشخاص إحنا لا طبعا لا يوجد تناقض وهذه من تربية أن يتعلم العبد الثالث كيف يأخذ المواقف النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة كان اشتد على الصحابة احيانا هو نبي الرحمن صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من رحمته وانه المؤمنين رؤوف الرحيم الا انه كان يتخذ المواقف الصحيحة التي ينضي ان تخذ فليس هناك اعتراض الله او تنقض في داره الأخت عاوزها تعرف ايه الناقص تعملونها انها اصبحت مكسره ادعو فيها لأحد اتحاول مسؤولة لسه في حد يطلوب منها جهور تعمل انها تكون شريكة تحسي مسؤولة المكان لأحدها لسه مش مباشرة تبقى مش فهم السؤال الاول معلش الأخت حفيدة الصحابة في داره الأخت عاوزها تعرف ايه الناقص تعمل لانها صاحب مكسره قالت لو السؤال يا عبد الصراط تاني هكون شاكك سورة العنكبوت الحمد للنرفت لشيو حاجة جون لكن توقفت سورة العملية تشعر أنها مش أهل لأن الدعاء أكبر منها ولازم تطبق الله حقار فاتر أخير بحسب نظل منها أنا مش مسؤولة عن نفسها نتوقع وتشارك احنا جماعة يا اما عبادة احنا اما عبادة يا اما دعوة يا اما تربية يا اما جهاد ما ينفعش نشتغل كل ده كل ده للدين كل ده لله تبارك وتعالى وهي مراحل في مراحل العبد سائل الله عز وجل الآن هي مش فهم الجزئة اللي هي فيها كمعلم من معالم السير الله عز وجل كنا في دورة صنف أحد الشباب في عالم سير الله كل ما نتكلم في الجزئية دي إن كل مرحلة لها طبيعة في رحلة سير الله ففي البداية هيكون متوفر ومتاح للعبد سير الله عز وجل كست كبير من العبادة ثم كسط كبير من طلب العلم ثم كسط كبير من الدعوة والتربيه، ثم كسط ثم كسط ثم كسط ثم كسط ثم وهكذا بمعنى اللي في البداية لعل هذا من صناعة الله للعبد ان, إن في البداية يكون في حصيلة كبيرة او جزء كبير او كسط كبير في بناء المعاني الإيمانية. وبناء الإيمان والحصيلة الإيمانية في رحلة سير الراعز الجليل في البداية. ثم بعد ذلك فهم طبيعة الدين وطبيعة العمل. للدين من خلال طلب علم مثلا أو دورات مكثفة فيأخذ حصيلة إيمانية وحصيلة علمية بجانب الحصيلة الإيمانية. ثم بعد ذلك يأتي العمل اللي وعمل الواقع العملي لفبي ده ونزول الإيمان ونزول هذا الفهم لأرض الواقع. دي نقطه مهمة ان انت دلوقتي مسؤولة عن عمل دعوي مسؤولة عن مجموعة خلاص مش هينفع ارجع لان العمل هيتأثر ولكن اوازن اوازن هيك بتقول اثرتي في حالك مع الله عز وجل هذا نوع من انواع الاحوال مع الله للاستعمال مش داستعمال اعتذر و على اللفظ اللي انا هقوله التوازن العطل. هو اللي مفقود مش النفسي توازن الفهم الفهم المتوازن المتوازن هو المفقود مش التوازن النفسي لا مختلفة ليه لان احنا لو فهمنا ان ده استعماله ان ده ايمانه ان ده دين فبالتالي انا انا فهم ان انا دلوقتي عندي مسئوليات تبالتالي مش هقول هل ذي العبادة لان انا محتاج العبادة ومحتاج الايمان هاد دي الحباك حاجة اصولية لكن بشكل مختلف تفهمي منها ان شاء الله طبيعة التعامل الصحابة كانت بتعاملوا ازاي ولكن هشوف عادات اخرى تعين او تعني. او تكون سبب في اعانتي في العمل الدعو اللي انا بعمله يكون انا كنت الاول مثلا بصلي 11 رقعة في كامل الليل وبختم كل 10 ايام لا هختم كل شهر ثم بابل ما كنت بصلي 11 رقعة لا هصلي 4 او هصلي 2 ثم هاكثر من الزكر ثم عبادة الثالث الرابعة او الثالثة هي عبادة تصحيح النية بإعبادة يا جماعة من تتجاه دي نفسك إن العمل دي كل الله وإن كل اللي بيجو تحت منك ده في مدار حفناتك فده نقطة مهمة وهكذا لأن إحنا لو فرضنا نعمل كده هجماعة عادي صحابة وده دي نقطة يعني مش عارف خلال الطرح الطربولي اللي موجود واللي تم تقصيره النموذج الملائكي المزعوم اللي بيحاول بث في نفس العاملين ونفس السائرين إلى الله عز وجل ده متوهمنا جماعة الكلام ده يعني على خلاف السنة وعلى خلاف حياة الصحابة النموذج البشري اللي تم ويصخ فيه معاني الوحي ومعاني الإيمان الصحابة كان من دول يقع في كبيرة من الكبائر وهو في نفس الوقت يذهب للجهاد في سبيل الله ويكون هذا العمل ظروة ثناء الإسلام سبب من أسباب بعض عن الزنب أو بعض عن تلك الكبيرة وهذه المعصية أبو محجن كان كان مدمن للخمر كما, كما يعني أقول ثم تأتي معركة القادسية فيذهب ثم يعاقب وهو في الجهاد يعاقب لأنه شرب الخمر وهو في الجهاد إيه ده ما سابش بقى وقال لا او ده بالعكس لما شاف ان سهور فيه صخر في في في المعركه هو شايفه نزل جاهد وكان سببا في الفتح وايضا الصحابي كان يقع في ذنب او في معصية فياتي النبي فكل رسول اني خالته كذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم معنى الاشاء فكان قال خلاص وهتزل. فطبيعة المرحلة اللي احنا بنمر بيها مهم ان احنا نفهمها كويس ثم يحطي التوازن العقلي فضلا عن التوازن بقى النفسي والقلبي والايماني في لحلة السايرة بعد رسالة الاخت لو تكلم في الدعوة لما كانت بتكلم كان ربنا ييسر الكلام على لسنة. الآن تشعر بالنفاة المتواصل وزادت المدة مع وجود الابتلاءات الشخصية طبعا الشخصية طبعا الشخصية رقم واحد ثم يأتي واقع الأمة هو فين جناعة اللي شغال في الدعا وفين شغال في التربية وفين شغال اللي شغال في شغال فين باستثار ان الله عترجل فهل جزاء الاحسان إلا الاحسان <تصفيق> لا تجعل الشيطان يتلاعب بكم في سلسلة حلو الشعور بالنفاق ده شعور كويس محتاجين نحافظ عليه اه اه انا احس ان انا منافق اه كويس الشعور ده مش عايزين نحس بالامان لا نعايز احسه على طول ان انا منافق عشان الاحساس ده يبقى احساس ايجابي بقى مستلبي يعني ايه احساس ايجابي عشان كده من من استشعر انه منافق فهو على درجة من درجات الايمان ومن احس انه مؤمن فهو على درجة يخشى على نفسه من النفاق محتاجين ان احنا نحافظ على الشعور ده شعور ايجابي مستلبي يعني اين شعور ايجابي؟ يعني كل ما يحس ان انا منافق اتهت ده في العمل الصالحة الا عكس النفاق وعلى فكرة العمل في الدعوة والعمل في التربية ده حد فاصل ما بين, ما بين النفاق والإيمان ده ربنا اللي قال كده السلسله اللي انا رصح بيها كون صحابية الدكتور راغب السرجاني يتكلم بطبيعة الصحابة في التعامل التوازن اللي كان في حياته الصحابة كن صحابيه حاولوا تسنعوه وتستفادوا منها فضلا عن السيرة اسمعوا تلسلة السيرة بتاع الشيخ حزم ابو اسماعيل هتديكم هنت كده على التوازن المحكم في رحلة سيرة الله عز وجل طبيعة الدعاء طبيعة التربية طبيعة الاستعمال والتضاربات وبناء الشخصية واتخاذ المواقف صحيحة حاجة كتير انصح بتسلسلة دول كن صحابية كل صورة الله حزم وبسماعيل سلسلة السيرة والدكتور الراجب السرجاني كن صحابيا ثلاثة ثانية ان شاء الله اه ثلاثة صوتية طيب خيراً وياك ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد الله الاله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا